119. ولو رحمناهم مَا ما بهم من ضر فِي في طغيانهم يعمهون 110. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما إِذَا 111. حتى إذا فتحنا عليهم بابا جديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشأ لكم السمع والانصار والافئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي 119. وَلَهُ اختِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 110. بل قالوا مثل ما قال الأولون 111. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 112. لقد وعدنا نحن 112. ومن فيها إن كنتم تعلمون 113. سيقولون لله قل أفلا تذكرون 114. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 115. سيقولون لله قل أفلا 117. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وَلَا ولا عَلَيْهِ عليه إن كنتم تعلمون 118. سيقولون لله قل فأنا تسحرون 119. بل أتيناهم بالحق وإنهم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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ 129. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون 120. وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين 121. بك رب أن يحضرون حتى عادههم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراء البرزخ الى يوم يبعثون 119. فإذا نفخ في فَلَا فلا أنساب بينهم يومئذ وَلَا ولا يتساءلون 110. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 111. ومن خفت 114. الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 115. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 116. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 117. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما رَبَّنَا 118. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 119. قال اخسأوا فيها ولا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى 118. وحتى ذِكْرِي ذكري وكنتم منهم تضحكون 119. <تصفيق> إني بِمَا اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 110. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين